الحمد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينْ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ ب تشررك ب شيء و بدي يحسنا وابذ القب والت والمسكني والج القرب والج الج ب والصاح ب بالج وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الَّذِينَ يَبْغُونَ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيْنَا وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَوَّالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا اشتركوا في ذر الله وان تكون حسنه يضاعفها وان تكون حسنه يضاعفها ويؤتي من له اجرا عظيما فكيف اذا جن مسولا له تسوى